بسم الله الرحمن الرحيم خطير والقضيه مهمه اطلبنا يموتون على الصلاه الصلاه ما حدش جيب تعاولوا في سألونا نصلي عليه لا نصلي قلت لا تصلون عليه قالوا ما سجد لله سجده من قبل لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من ابناء المسلمين في مدرسه اعداد امام 100 طالب 20 طالبا فقط تشتكي. و780 بيوت المسلمين الصلاة أنا في البيت لا أصلي أيضاً وأهلي كذلك لا يصلي تخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء كيف يتغير الواقع؟ كيف يتبدل الحال؟ وأمةنا ضيعت الصلاة يا جبريل تضيع أمتي الصلاة, الصلاة أم لذا حيث ينادى بهم كن له نورا وضياءا وبرهانا يوم القيامه فمن ضيعهم فلا يدم من نفسه اقيم الصلاه ذكرى ما يريدون لا اتبع رسول الله صيعت الصلوات وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يتضب المجتمع على الفضيلة اللي لم يحافظ على الصلوات وليست الصلاة هي التي تنهان عن الخواحش والمنكرات كيف تستطيع أن تسير في كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم إلى الانضمام الإنضمام إلى صفوف المصلين مآسي الشباب في كل مكان وإلى جهود بيوت الرحمن اضبطوا في صفوف المصلين و... حق على الله من لقي الله وقرى محافظ على أفره الصلاة و... دخل الجنة واسجد وعفر أنفك الغالي وقل بدمى يا الله İzlediğiniz için صلوات بنته عن الفواحش والمنكرات أخي متى ستنضم إلى الصفوف المصلين؟ وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون. وستكون من الذين هم على صلاتهم يعافذون. متى ستستقيم؟ فتعلم أن أعظم أمور الدين بعد توحيد الله المحافظة على الصلوات والمسارعة إلى المساجد والمحافظة على تكبيرات الإحرام. يا ربي ربه رب رب ما لي غير عفوت الجأ فغير لعبد تبا